وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا وانفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئا فإن صابتكم قال قد نعم الله علي إذ لم كم معهم شهيدا ولئن صابكم فضل من الله ليقولنك أن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يستطيعون الحياة الدنيا بلا آخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نوتيه أجرا عظيما